الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما منع الناس أن لَمَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِمْ لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وبين المهتد ومن يغل الفن تجد لهم أونيا من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكم وصماء مأواهم جهنم كلما خبت زدنا جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن ولق السماء والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلًا وجعل لهم أجلًا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ربي إذا لأمسكتم, لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل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 وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائي لسكنوا الأرض فإذا جاءوا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 يكون ويزيدهم خشوعا. ولدع الله أو دع الرحمن أيها ما تدعوا فله الأسماء الحسنا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخط. قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا أخسرين أعمالا الذين ضَلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا قاليدنا فيها لا يبغون عنها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل تنفد كلمات ربي جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن فَلْيَعْمَلْ عَمَلَهُ صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلَهُ صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا